بسم الله الرحمن الرحيم قاسين إلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن كونك من ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رأى فاهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب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 وانطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان ذنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واذ النمل قالت نملة يا أيها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 وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدى اد ام كان من الغايبين لا اعذبننه عذابا شديدا او لا ادبحنه او بسلطان مبين فمكث غير بعيد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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَدَنَّىٰ دَاوُودُ إِلَىٰ سُلَيْمَانَ قَالَ آتُونِي مِن دُونِنِي دِمَالًا فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِثُنُودٍ لَّقَبِلَنَّهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم فَأَبَيْنَا وَهُمْ صَابِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَن يُؤْتِيَنِي عَرْشَهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ افْتَرَيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ أَن آتِيَكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمُ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 قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ حُلْجَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ ممرد مّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ العالمين. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فِيهِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَنْتُمْ فَتُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ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 تغْرُكَ فَتَكَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَن بَادًا نَضْرَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ نُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْدِلُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ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 مع الله تعالى الله عما يشركون ام من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والان الههم مع الله قل هاتوا برهالكم ان كنتم صادقين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 كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فض على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة جدا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 صَنَعَ اللهُ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي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 وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافر عما تعملون